أَوْ جَبَفَ عَجَبٌ قَوْلُهُمْ أِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَغْلَالُ وَ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 صَامَ وَمَا تَذَكَّرَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَامِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ كَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ ِن بَيْ يَدَي وَمِنْ خَلْفِهِ حَظونَهُ مِن أَمْرِ م إِ اللهَّ ل الله يغَيرُ مَا بِقَموا مِن حَتت يُغَيْرُ مَا بِأَفُسِهم وَإذاَا أَرَضَ اللهَّ بِقَو وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وَهُمْ يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيهين الماء لَنُغَفِّرَ لَهُمْ وَمَا هُوَ بِمَالِغٍ وَمَا تَعْآءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَاللَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ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 زيل زبد الرابيا ومن ما ينقدون عليه في نار بتغاء احنيته او متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق الباطئ فاما الزبد فيذهب جفا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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أغمى إن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 وَل بلَ الصَظَروا بِتِغ أَوَْ رَبّم وَأَقَام الصَّلَةَ وَأَم فَقُ مَِّا رَرزَقُنَهُم وَأَ فَقُ مَّا رَزَقُلَهُم صَِّّم وَدََتَ وَيَدَرَونَ بِحَسَنَةِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يسدون في الارض ويقطرون ما امر الله به ان يصلوا ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء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 119. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 110. ألا بذكر الله تطمئن القلوب 111. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم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 وعليه تركلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو خطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء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 مَا وَنِكَ فَأَمْلَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ يُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَمَرِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِنِّي لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا رَّبِّيَّ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ ولي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 إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِبُدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُقَصُّهَا مِنْ أطرافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَجِّبَ لِحُكْمِهِ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 قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عين